ولربك تصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا Vajaral tulehu mälemdude, vabanine suhude, vamahet tulehu temhide, summaa pomeru en azide. Kalle innehu kenneni eye, et ineheni de, saorhirpohosa rude. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر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 عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة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 iimanan wa la yutaba alladheena ootul kitaaba wal mu'minoon waliqoola alladheena fi qulubihim marad waliqoola alladheena fi qulubihim marad wal Kädäli يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك ja se on huomenna. Määrä وَالصُّبَحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَهِ إِلَّا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصليين ولم نكن نطعم المسكين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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ترت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة Kalla بل لا يخافون الآخرة Kalla إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل تقوى وأهل المغفرة